وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة البدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار النوع السادس والثلاثون جوري سيوششحم لجوركاني علوم حديث معرفة مختلف الحديث زانين يا نويك حديثك مختلف بيت لقى الحديثك ترى يعني متعارض في الظاهر أما بصحيح صحيحي شبيت يعني حسن أصل أوي مختلف الحديث دو حديث كبران بريكن أبي هادو كان مقبول بن جاء صحيح بن يعني حسن بن وقصلنا ففيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحوا من مجلد من زكين مجلد يقول كتاب أم شافعي رحمه الله فصل شدانا ولا لو كتابه وبأس سي مختلف الحديث لحى شيكان شيخ أحمد محمد شاكر في المقال النووي في التقريب هذا فن من أهم الأنواع أما أم فن أم جور جورة علمي شكلام جورا كلام كان كان ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف همزانا ياملا لعلماء في ويستان بيابير أكوا محدثين وفقهاء ومفسدون وغيرهم من الطوائف يعني من طوائف العلماء المحدثون والفقهاء والمفسرون وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا في المعنى هدو حديث مثلا دشبيك اللي ظاهر دا, المعنى دا اللي ظاهر دا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما فيوفق يعني يجمع بينهما يعني جمع لنيوان أنا أكراد يعني إيش إيش أنا بسر إيش كتري يعني ترجي حدري إيش أنا إيش كان أكراد وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصليون الغواصون على المعاني كدرقة رأتي أمع المديد في الشواكان عالم قولا وعني كوا حديث هم حديثيا حديث شارزنهم فخش يعني هم ملكي فخش وتعني استنباط وإجتهاد يعني هي وهم حديثي شارزن وهر وها علماء أصول كقواعد أصولي أزانا الغواصون على المعاني غواصة وكسيك بجثة الدرياي علوم كانوا وصلنا ففيه الشافعي رحمه الله ولم يقصد استيفائه الشافعي رحمه الله لم باب تشتينوسية بلام ما بس يشي أو نبوءة مو أو مختلفا حميان بل ذكر جملة منه ينبه بها على طريقه يعني تندش لونه ناو جملة يه ناو وحل بتر رجاي, رجاي يعني شو كذني نيوان دو حديث متعارض وزعم السيوطي في التدريب أما السيوطي لتدريبها تدريب الراوي أن الشافعي لم يقصد إفراده بالتأليف وإنما تكلم عليه في كتاب الأم ولكن هذا غير جيد فإن الشافعي كتب في الأم كثيرا من أبحاث اختلاف الحديث وألف فيه كتابا خاصا بهذا الاسم وهو مطبوع بها مش الجزء السابع من الأم وذكره محمد بن إسحاق النديم في كتاب الفهرست ضمن مؤلفات الشافعي يعني على وجه الاستقلال يعني تدريب سيوطي التدريب على شافعي بس لو كتب كلا مختلف الحديث ما ونبو كتابي كتابتي لسر بن نسي بلان فصل كتابي أم لويقصي لسر كدوى الأم ولكن هذا غير جيد فإن الشافعي كتب في الأم كثيرا من أبحاث اختلاف الحديث وألف فيه كتابا خاصا بهذا الاسم بلام كثير من كتابتي نسيوا هو يعني قال دوتي كتاب الأم دام نسيتي كان بحثي كان بعلام كتابي كتابتي هي لا سري وكو ابن النديم لا ني كتاب كان الشافعي دا هوي نسيك شافعي كتبيكي هي لو بابتا وابن النديم من أقدم المؤرخين الذين ذكروا العلوم والمؤلفين والمؤلفين فإنه ألف كتاب الفهرست حول سنة ثلاثمائة وسبعين يعني لو كاتوا اكتبي نسي بو الشافعي عفوا ابن نديم اكتبي هي هو ذكرك وقولك الأقوال علماء نسري الشافعي كتبيكي لو بابتا هي وقد ذكره الحافظ ابن حجر في التنجمة الشافعي التي سماها توالد التأسيس بمعال ابن إدريس ضمن مؤلفاته التي سردها نقلا عن البيهقي البيهقي ونقل كده طبعا البيهقي ميلاد قلي شافعية يعني علوم كان الشافعي بها رفي والبيهقي من أعلم الناس بالشافعية وكتبه وذكره ابن حجر ايضا في شرح النخبة يعني كاتب كوا أمع المقولان البيهقيه بن حجار وبن نديم وانا برأيي كتبي شيء هيا داركتبي كتابتي هيا بتابع ذي هقيم بهقي شن شنكا بهقي وكم ألين هموكس الخزاري الشافعي بعلم شافعي خزاري شيء بهقي رحمه الله بولا بروى يعني قريبة مذهبكي الشافعي دوا بحديث وكذلك باشا نكتبكى خوتان الله وكذلك بن قتيبة له فيه مجلد مفيد توي المختلف الحديث ما بسياج مجلدة وفيه ما هو غث وذلك بحسب ما عنده من علم هل لاواز غث برامبر سمينة سمين قلاوه أما غث يعني ضعيف لاواس بحسب ما عنده من العلم لحق الشيخ شاكر أفرميه كتاب ابن قتيبة طبع في مصر سنة 1326 باسم تأويل مختلف الحديث وقد أنصفه الحافظ ابن كثير وكذلك أنصفه ابن الصلاح فقال نحو ذلك يعني كوتيا وفيهما ما هو غس يعني أو إنصاف رأس تهدى اشتيتيا وكتاب مختلف الحديث ابن قتيبة في هذا المعنى إن يكن قد أحسن من وجه فقد أساء في أشياء منه قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى يعني مسألة تأويل مختلف الحديث لبلض ضعف بن قتيب بلا حديث كوكو شافعية وكباك علماء ترنيك لسال أم مجال بن سن والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه دو حديث يواما نهيه يعني تعرض يواما نهيه لانيوان حديثك هناك الجمع لبينينا وكريت كالناسخ والمنسوخ يعني بوا ناسخ ومنسوخ فيصاروا إلى الناسخ ويتركوا المنسوخ شون كاشتاك ناسخ بشتاك منسوخ أما كحكم أو كلاعداد أو كتا عمل بناسخ ومنسخ كتلك وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه جريك جولك الجريكاني الترجيح ترجيح لنيوانيانا دا أقر بويدر كو وهنديك العلماء بويدرناك بويا كبويدر نكو جمع لنيوانيانا بكات أو كات أبي بوستيد فيتوقف حتى يظهر له الترجيح أو يهجم فيفتي بواحد منهما يانا أو بيش كان كام مرتحب وكامين بيشنيشكا كامين قرائن ذاته هذهاره بيقلوانيشكا او يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت يعني بهذا دليل كان ماويك بمايشكا ماويك ايشكا كما يفعل احمد في الروايات عن الصحابه وقد كان الامام ابو بكر بن خزيمة يقول ليس ثم يعني ليس هناك حديث ثاني متعارضاني من كل وجه نيدو حديث هبي له مر ريكوا دشبي أكثر بن بمعارض له عندي الرواية لرويكوا برام حل لنيوانا أكرت ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما هلك دو حديث متعارض له بيني. بابي هنا من جمعكم لنيوانا فليأتني لأؤلف له بينهما همش هماش لبرأوي كسكا ما شاء الله زور مطلع بوا لسر أحاديث وزورش مطلع على سر قواعد أصوله فقه ملكي فقه ويهموك السنات واني أوك لحاشكا فرمين إذا تعارض حديثان ظاهرا فإن أمكن الجمع بينهما فلا يعدل عنه إلى غيره بحال ويجب العمل بهما معا اقدو حديث دشبا يكبون اقدواني من جمع لنيواني نهى كين وجمع وإجبار دولا ين بلان أبي به أبي تعسف نبي في زور علم به أجر جمعك للنيوانينه فلا يعدل عنه إلى غيره أو ناشن بو غيري جمع جمع النيوانينه كين ناشن بو مثلا ترجيح توقف ناسخ ما جن ناسخ ومنسخ مصرح به به به ويجب ويجب العمل بهما معا وقد مثل السيوطي لذلك بحديث لا عدوى مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد وهما حديثان صحيحان يبدو حديثك صحيحا هذا كلا البخاري دهطى قال في التدريب لا تدريب الراوي السيوطي قال قد سلك الناس في الجمع مسالك عليك لعل علماء وشواذك نشوا از كان جمعي لنوانينا كدوا احدوها ان هذه الأمراض لا تعلي بطبعها كاتر لا عدوى إن نخشي لكسيكو بوكسي كتر نقل ما به خوي خوي نقل كات خوي خوي نقل كات واني نقلدنيها به ويتعلى نقل كات جاري وعيا تقصير الجاء سبب كان شاكين نقل جنابي يعني اواني بلاي نخوشيك خوي اتواني لكسيك خوي بقوزيته وكسيك بوين لا عدوى أن, ها ان هذه الامراض لا تعدي بطبعيها هل سلوشتي خوي خوي بقوزيته لكن الله جعل لكن الله تعالى جعل المخالطة المريض بالصحيح سببا لإعدائه مرضه تبارو كسانيك الصاخل تيكلي كسانيك النخوشك وكوهو كاريك اوو كرام ابيته اويكه نخوشك نقبوه وقد يتخلف ذلك عن سببه لا روايه السبب كشيء بل هن نقلنا ابي كما في غيره من الأسباب، وهذا المسلك الذي سلكه ابن الصلاح كابو في الرم من المجذومي لباب اسبابه اما لا عدوى نفي او اخوي خوي خوي بجوز بجوز توا الثاني أن نفي العدو باق على عمومه نفي العدوى باق على عمومه يعني لا عدوى أصدق بروين أصل بروين بروين نقل ناضي بلهم أي باشا بوشي بوشي أمريكا كذا من باب سد الزرائع بو در داخل درقائه لا يتفق للذي, للذي يخالطه شيء بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية بو كسكيت يا قلبي كسيكتر نكادك الذي يخاطط الشيء بتقدير بتقدير الله تعالى في دع بو يعني يكون هو كارك نك اجر او سببي كل خوي تعالى تو شي نخشي شبكه نك بو عدوانك او عدواي خوي او نخشات وانا بجازته فيظن ان ذلك بسبب مخاططتي فيعتقد صحة العدوى بو او كوا اكر تسك حات شوي نخشي شي كت توشينه خوش بو بالا چی من بهوي او کسو نه خوش بو ما بو اي امر ندا دغه دخ روا شر من المجذوم اجنا اصلي حديث لا عدوى هر اويا نخوشي نقل ثابت مرئ دوم ان ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحه العدوى فيقع في الحرج فامر يعني في الاثم فامر بتجنبه حسما للماده بوي هل بدأ وهذا المسلك الذي اختاره شيخ الإسلام يعني ابن حجر يعني ابن حجر شو كنت كان لهرش إنك شيخ الإسلام ما بس ابن حجر أقرب مطلقي هنا أما رأي دومة إذا رأيكم لجل يعني لا عدوى بطبعه نخوشك كخوي خوي ناجوزيتا وفر من المزوم هو الاتخاذ بالأسباب رأي دوم لا عدوى فعلا نخشين نقلكبون هرنيا هو رأي دوم أوه نقلكبون نية بلام أي باش أبقي فر من هو بو بو خوفارزي أول دبابة دخلتني درجاي درجاتنا نبعت تو أجر شوية لا ينخشين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 تخصيص عام كلاوة أن إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى فيكون معنى قوله لا عدوى أي إلا من الجذام لنصاته ونحوه نص لسلاة به فكانه قال لا يعدي شيء إلا فيما تقدم تبيين له أنه يعدي قاله الخاضي أبو بكر الباق اللاني أمر رئيسي الرابع أن الأمر بالفرار رعاية لخاطر المجزوم. فر من كذنبا فرالكذن. رشأو كذني كيا. مجزومة أو كسيك. تجبو لأنه إذا رأى الصحيحه تعظم مصيبته. بون منبش ذلايك سك النخوشة. توب بيني زات الرخافة يا أخوا. زات النعرا حدب. ما لي. إنه إذا رأى الصحيحه تعظم مصيبته. وتزداد حسرته. ويؤيد ويؤيده حديث. لا تديم النظر الى المجذومين زرت ما شيء او كسانه ما كنت شيء جذام غروقلي هاتونا فانه محمول على هذا المعنى لبرئه ما طلب حديثك ضعيف اما وفيهم الحديث حافظ بن حجل لفترة ضعيفي كدواء. قولي حاشا حافظ بن حجل لفترة ضعيفي كدواء أو قصي كان محقق. اما او مشان لي تعتقد امم هو الشيخ عبد صحيح جبدك محمول على هذا المعنى وفيه مسالك اخرى وفيه مسالك اخرى يعني كان قولي كثير اشياء نسب جمع كدن نيوان او حديثه واضعفها المسلك الرابع لهم ينضعف شويه تمام لأن الأمر بالفرار ظاهر ظاهر في تنفير الصحيح من القرب من المجذوم يعني أمرك به فرارك به ويتولى أو كسيك فهو ينظر فيه لمصلحة الصحيح أولا تعالي فر من المزدوم فرارك من الأسد كاو شير تشوك روازياتر كسر ساقك مع قوة التشبيه بالفرار من الأسد لأنه لا يفر الإنسان من الأسد رعاية لخاطر الأسد أيضا. تقول لا أسد رابك لا برخاد الأسد كي لا برخاد خوته. يعني معقول ما يا وأقوها عندي المسلك الأول الذي اختاره من الصلاح يعني شيخ أحمد محمد شاكر أما ترجيحك هل النزات النظر كانت يخشى أم ما ترجيح كم كم لأنه قد ثبت من العلوم الطبية الحديث أن الأمراض المعدية تنتقل بواسطة الميكروبات، كالنخلة ب، ويحملها الهواء أو البصاق أو غير ذلك على اختلاف أنواعها، وإن تأثيرها في الصحيح إنما يكون تبعا لقوته وضعفه بالنسبة لكل نوع من الأنواع، لأن خرشب والنخشج، لأن خرشج والنخشج كثير الناس لديهم مقاية خلقية تمنع قبولهم لبعض الأمراض المعينة. عندنا خشية لكسر تأثير نعك، كسر كان ممانعيتها هي لكسر ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، فاختلاطه الصحيح بالمريم سبب لنقل المرض، وقد يتخلف هذا السبب كما قال ابن الصلاح رحمه الله، وإذا كان الحديثان متعارضان لا يمكن الجمع بينهما، اجد حديث. متعارضون جمع لبيننا نكرا، فإن علمنا أن أحدهما ناسخ للآخر أخذنا بالناسخ، وإن لم يثبت الناسخ نسخه أخذنا بالراجعي منهم. أما عم هل أو مزعج باركده وكزوجار خدمة ليتوه يا كم جار جمعك وإذا كان الحديثان متعارضان لا يمكن الجم أجر جمع, جمع لبيننا نكرا، أضاف فإن علمنا أن أحدهما ناسخ. تبى أشر أجر علمت أنه ناسخ، شو نجمل بيننا كذا؟ شو كالمنسوخ ساقط، المنسوخ ساقط، منسوخ إيش بينا كذا؟ فإن علمنا أن أحدهما ناسخ الآخر أخذنا بالناسخ وإن لم يثبت النسخ أخذنا بالراجح منهما أجر ناسخ منسوخ ما كذا؟ كابن مقصهم فيه نظر. وروا مسالنا ناسخ ومنسوخ يقدم يقدم حتى على الجمع جمع ايش يعني كم جاري بالثناء الموضوع اكو متعارض اكو متعارض تشو وزن الناسخ والمنسوخ هنا او او صح تشو اوزن ناسخ ومنسوخ ناسخ ومنسوخ اج التصريح او بكدوبه شو اج التصريح للنيانه هاتبه اميا بالنصب منا من بحديثك بقولي صحابيك بشتاق لوانا هاتبوك أمنها سخو منسوخة هو متعارضني هو الأب أبي متعارض ذلشنا ذلوا أجر تصريحنا هاتبو تصريحنا هاتبو أو كاتا أجر الجمع لبيني أنا كلا جمع لبيني أنا كلا أجر جمع لبيني أنا النكرة أو كاتا ممكن أبقر يبدواي قرني تاريخ بقرني تاريخ بلي یش ناسخی شمسوخ. اگر آویش نبود، او کاندید بترجح. یهیش یهیش به یهیش آمکی، یا با اینتر نکی. اگر آویش نتوانی، انجامش توقف. اما اگر طبزانید ناسخی منسوخ، بود لگلابه بیتوان. ناسخ منسوخ پیش چیه؟ پیش منسوخ، اگر منسوخه، ایکین بود رزب منسوخه. دلیل ثیابو که منسوخه، اینتر بم في الدلالة بلا ميشيكا ملغاة الشريعاء الغاي كده، وأوجه الترجيح كثيرة مذكورة في كتب الأصول وغيرها وقد ذكر الحازمي منها في الاعتبار خمسين وجها يعني لا اعتبار فنجا وجه لترجيح باس ونقلها العراقي في شرحه على ابن الصلاح وزاد عليه حتى أوصلها إلى مائة وعشرة إن صده دا وجهي ترجيحة واني بكار ولخصها السيوطي في التدريب وإذا لم يمكن ترجيح أحد الحديثين وجب التوقف فيهما أو كاتا أو أو كاتا أو حكم بهي شناكي، ناكي أي باش حكم ما تشبكي أقريته سر أصل أصلك أقل وانبو كمن عمنا إباحي إباحي سب تسير بقواعد شكل، النوع السابع والثلاثون جوري حوت هملة جركاني علوم حديث معرفة المزيد في الأسانيد وهو أن يزيد راو في الاسناد رجلا لم يذكره غيره راوي قديد كسيك لسندك زيادك غيلي أو كستير أبيان زياد نكدوا وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتاب الحافلا قال ابن الصلاح وفي بعض ما ذكره نظر عند جلوانيك خطيب الله اما مزيد في متصل الأسانين جلوانيه ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الله بن يزيد بن جابر قال حدثني وسرو بن عبيد الله قال سمعت ابا أدريس يقول سمعت واثلة بن الأسخع قال سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها حديثة صحيحة ولا لا تصلوا اليها بسم الله الرحمن الرحيم و رحمه الله و سلم على عبد الله بن يزيد و قول الشيخ الباني الله عبد الرحمن اهو و سيخبروه ان شاء الله نمني ام سنديهنا و عبد الله كريم مبارك لسفيان و قاشا لا عبد الرحمن كريم يزيد و كا تصويب شيخ الباني هات و لا حاشيك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 ورواه آخرون عن, عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان فلم يذكروا سفيان استكشى زيادة كدوة ابن المبارك لنا نفسه كده سفيان زياد كدوة كان هركس الروات هاتبت ابن المبارك سفيان زياد كدوة او سفيان يعني فسكه كاف مزيد في الاسانيد زياد كده ولا اسانيده مزيد في متصل اسانيد بس هذا كان ما دام شذ سندك دا ضعيف نبي بيوتل مزيد في متصل اسانيد لا حاشك نسدي رواه جماعه عن ابن جابر قال حدثني بسر انه سمع واثه يقول حدثنا ابو مرثد منهم الوليد بن مسلم وعيسى بن يونس والوليد بن مزيد أمانة رواية كدوة وقال أبو حاتم الرازي وهم بن المبارك في إدخاله أباء دريس في الأسنان قوي استا كسي كتريش عبد الله كوري مبارك فسيكي خصوة ناو سندك وكا أبو إدريسة كاويسة أم سنددو الزيادة تيايه أم سوفيان أم أبو إدريسيش تيايه فها هذا النوع مرتبط بالنوع الآت بعده وسنبين ذلك في التعليق عليه الله المزيد في متصل الاسانين ربتبا ام قسمي دوى خويه ولا لا لا عندك تعليقك الله يبارك فيك يعني مثلا كما مساله زياده يعني زياده اكثر زياده نبوه مرسل يعني خفي مرسلي خفي يعني نبوه الشاذ او كذا باش يحسبها كده بمزيد في متصل الأس... الاسانين النوع الثامن والثلاثون جوري سيوهش هم الجوريكاني علوم علومي حديث معرفة الخفي من المراسيل وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا المنقطع والمعضل أيضا يعني الخفي من المراسيل هندك يعني منقطع معضل شكريته وآله وقد الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته بذته قديما وحديثا وقد كان شيخنا الحافظ المزي إمام في ذلك وعجب من العجب فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه ترابه بل من البلل يعني بمرفهتي خوي خولي قبركي بك تربك الاسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفائهم قد يغتر بظاهري عندك اسناد هيا كفي الظاهر متصل أجب شادي بشأن زر العلماء بدي كمختص لو لو بابته وأزانيك كشيء أو سند الظاهر أو سندك متصلب حديثك صحيحة قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا, يهتد ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال لأنه قد لا يميز الصحابية من التابعي والله الملهم للصواب أو برغيل أول وكوتي وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا اگر منقطع معضلي ظاهري ما بس بيت أوانية بلان الخفي من المراسيل ما بس مرسل بتنهانية مرسل يعني أويك هو جاء إنقطاعك هاد بيت منقطع بيت معضل بيت مرسل بيت فالله كاميك لوانا خفية خفية ومجالي واهية سندك ابي واتزاني فلانك كالصحابية لقاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم او هموك سيناء هم مرسلة هم خفيشة من المراسيل منقطعك تيبون ظاهرا متصلة هم منقطع هم عضل، هم مرسلي صلاحي ا ونمنا و منى لهن دي حالاتنا خفيفا لسرحند العلماء لسر كسر نزل مشيا نزل اوء او منقطعه أو بس لنماثله استنى هذا مرسل خفي خو خوي شوني حيتايتي نيا ن منقطع به ن معضل به ن مرسلش به بيه به مثلا لشويني همي ايشكا اي شكان كيف كي خفي بو كي خفي بو انا اذا ظاهر بو اذا ظاهر بو هم كاش زيني او انقطاع الظاهره وصلاحها فيه وثكي منقطع معضل مرسل معلق مثلا بوشر ومثل هذا النوع ابن الصلاح بما رواه بعفواً بما روا العوام بن حوش ومثل هذا النوع ابن الصلاح بما روا العوام بن حوش عن عبد الله بن أبي أوف قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر بيتاء قد قامت الصلاة يعني بعها قامت بكذا في غنى خاص للصلاة تشغيره احراميات يسمع العوام ابن حوشب لق قام عبد الله الكوري ابي اوفاء هم تابعي وصحابي بل حموكه عوام ابن حوشب التابعي لم ينق ابن ابي اوفاء يعني نقشت ابن ابي اوفاء نقشت عبد الله الكوري ابي اوفاء حموكه سنازني كسه جديد لا والله حمي يزاني عوام مثلا شيا تابعیه. از آنی بنو جن نامه خودت عبد الله معمای عبدالله کوی ادبی و فرش خویی توسط کی؟ صحابی. بایست زورکز لوانی که بتن تحقيق حدیثه کن. اگر علمای جوره جوره نبین سیر کامه تابعی و ثقایب الله اسناد او صحیح، حسن، اسناد او کد. پلیم عالمی جوره دی دلی آما باشه بس آما خوامی نبینی و. آما بس ام حدیثی مثلا. شو كان حديثة لفلانه شنو تراوه لفلانه ولاد أو صحابيه كانت تكلم لفلانه شنو بقريني فلانه لفلانه تجي ام اجلون اجيو امش توت كاد يانا نقاد زين علمي غوري أحمد زين الله شي قال الامام احمد لم يلقى العوام ابن أبي ابي العوام بفتح المهملة وتشديد الواو وحوشب بفتح الهاء المهملة وإسكان الواو وفتح الشين المعجبة واخره باء موحدة يعني أن العوامة لحاشيت فالم ابن حوشب روى عن عبد الله بن أبي أوفى هذا الحديث مع أن العوام لم يلقى عبد الله بن أبي أوفى فكان السند منقطعا فمنقطع بالظاهر المنقطعيه منقطع منقطع الظاهر شو انا مثلا تابعي تابعيك حديثك لا صحابيه كرويات مثلا او منقطع الطبقي للنيوانيه طالما اما حدوشم تابعي صحابين بالانشي لقنيه يعني فيكون منقطعا بينهم فيضعف الحديث لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه والله اعلم لو شيء لكسي ضعيف شي او روايه و كذبه بالامكان او احتمال او هناك كيف هيك يمكن مقبول شو تحسين به شيء تصحيح به مرض استنساكات خفيه مرسل ما يسموا مرسل خفيه مرسل ليه لما بسمع يعني منقطع اللي فيه رسله خفيفه اشتبه خفيه ولا خفيه مرسل اللي ليس خويشها كوتي الخفي من المراسيل يعني عقبيتها من بول منا الخفي من المنقطع او كاتهاش على حلب المراسيل يعني يوتي المراسيل يعني المنقطع جاء منقطع كلا هل شيء به قد يجيء الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين حديث يوامان هي بإسناد واحد بيكسند من طريق لدور ريقوا ولكن في أحده ما زيادته يك يكطريقة يعني بإسناد واحد يعني من صحابين بالله نبدو طريقة ولكن في أحده ما زيادة راوي ليش ينا كسيق لنا ورواتكان زيادة وهذا يشتبه على كثير من أهل الحديث ولا يدركه إلا النقاد، فتارة تكون الزيادة راجحة بكثرة الراوين له أو بضبطه وإتقانه، وتارة يحكم بأن راوي الزيادة وهو فيها تبع للترجيح والنقض. وباسي فصل كتلة من فإذا رجحت الزيادة كان النقص من نوع الإرسال الخفي. يعني أجد من سبؤاً من سفيان لقال كيا لقال أبو إدريس. أقدر بلين روايته كي هو كا السفيان اتجاه زيادة أو تواقة أو رواية راجحة كأبو أوانيتير كهناية أو سفيان الثانية هناية أو سفيان ابن مرسلي خفيف شو منقطع. فإذا رجحت الزيادة كان النقص من نوع المرسلي خفيف. وإذا رجح النقص أي النقص نقص راجح كان الزائد من المزيد في متصل الأسانيد أو هاتوا أمش هاتوا أميان دانيكتة زيادة كوابو كسكش ثقية كسك... كسكث ثقية وناش كريبولين شذوذة اللبابي شذوذة أو كتعلين مزيد في متصل الأسانيد اي سندك بالطاليخ اكتريه هاتوا بالنقصة هاتوا بيش كاشيني بلان لطاليخ اكتريه هاتوا كسي كتياز زيادة او بيوطريه مزيد او الرابي اكو سوفيان سندك باسي كتب اسمي يعني, يعني ابي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 أجر مخ إتاه مخالفنيه ومزيدة مزيد هالنفس هالنفس باب مزيد في متصل سانيدة كسر كتوت الناوساندة كوا معنها مخالفية يعنيه أو كاتم مزيد في متصل سانيدة. بس بس بالكامل كشخة أحمى شاكر يعنيه واساكن لازم مزوم. أجر زيادة هبو أو مرسلة زيادة تراجع هو مرسلة. مرسلة زيادة فإذا رجحت الزيادة كان النقص من نوع الارسال الخفي، وإذا رجح النقص كان الزائد في المزيد في المتصل سانيلي. لا اخذ بالطريقه زين شو لا صحابك اعتبار بصحابك حسابك أو شرط شرطين مال الصحابيك هيك صحابيبي تواني مثالك بينتو صاحبيهم كاتيش وانيا اكلت مفهومه يعني بونمنا صحابيك هي دور راي انيا امر راي للتابعين بونمنا ك سان جدا لم رأيوا لم لم تابعينه ورواياتك لم تابعينه ورواياتك كس إجليا لم تابعين ورواياتك بدو بدو كس بدو طبق كسي كترت يت بسي طبق رواياتك فلما خد طريقي حديثك الذي في رضي خاصه صلى صحابيك هديك هديك هنا هديك حديثة يك طريقه بالام رافيان لا بون من لفلانتها لفلانتها وبون من لناو لم هي دو هي او الطريقه حديثه كهذه الطريقه هريق بوح الكدني أو عبارة وإذا رجح النقص فإذا رجحت الزيادة كان النقص من نوع الإرسال الخفي فما أقل زيادة كبرين زيادة وإذا رجح النقص كان الزائد من المزيد وإذا رجح النقص كان الزائد من المزيد في متصلة سالب لا هناك كل عباره ترجيحها بجور مثلا بيكنه نيكين ترجيح فإذا رجحت الزيادة لو جبت وانين أو جورك أنت جيب فلاما غير متعارض حل بيني أنا نبو إلا جمع للنيان نكره الا بترجيح أو كانت اقل أو كانت أو أو قوتي عباره كده وتكلمي رجحت تويديت كانه اكريت فإذا رجحت الزيادة كانت رجحت الزيادة أو كانت دوشة متعارضا نيشي مقدمة بسر أو وقت ريانة. أنا أبي فإذا رجحت الزيادة يعني أبي متعارض لا يجمع بينهما لا يجمع بينهما يعني يؤخذ بأحدهم دون الآخر أو كاتا كان النقص أو أنا وعين نقصان من نوع السلخ في وإذا رجح النقص كان الزائد من المزيد في متصل الأساند مثال الأول إذا رجحت الزيادة حديث عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع بضم الياء التحتية المثنات وفتح الثاء المثلثة وإسكان الياء التحتية المثنات وآخره عين المهملة عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. هذا حديث لمصنّد الإمام أحمد هاتوا. إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة وفي جسمه ضعف وإن وليتموها عمر فقوي أمين لا يخاف في الله لو متلائم وَإِن وَلَّيْتُمُوهَا عَلِيًّا فَهَادٍ مُهْتَدٍ يُقِيمُكُمْ عَلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ لَمُسْتَدِيح مَا أَحْمَدَ جَمَارَ يَصَلُّونَ يَدَاوِنُوا أَهَاوَاتُهُ أم حديثان ضعيفه حديثك ضعيفه طول لفظك قنوه علي إن وليتموها أبابك فقوي أمين. لفضك ونهت وإن وليت موم أباء وإن أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة وفي جسمه ضعفا وإن وليت وإن وليت موم عمر فقوي نك أبو بكر عموما فهو منقطع في موضعين لأنه روي عن عبد عن عبد الرزاب قال حدثني النعمان حدثني النعمان ابن أبي شيبة عن الثوري وروي أيضا عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق فهو منقطع في موضعين. بو لأنه روي عن عبد الرزاق قال حدثني النعمان ابن أبي شيبة عن الثوري وروي أيضا عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق بو منقطع فهو منقطع في موضعين لأنه روي عن عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثني النعمان ابن أبي شيبة عن الثوري يعني بين عبد الرزاق وبين الثوري عن نعمان ابن أبي شيبة وروي عن ايضا عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق ها سيدي سنديا كم كان مثال الاول حديث عبد الرزاق عبد الرزاق عن الثوري عن ابي اسحاق عبد الرزاق ثوري ابو اسحاق باشا قال لانه روي عن عبد الرزاق قال حدثني النعمان ابن ابي شيبه عن الثوري يعني النعمان ابن ابي شيبه لير الزياده ل سنديا كم ككلمه مثال الاول عبد الرزاق عن الثوري لبي نعمان بن ابي شيبانيه وهروها لنيوان ثوري بو ابي اسحاق شريك زياد عندو جار او سنديك يكمل الموضوع انقطاعتي عبد الرزاق ابو عبيوتي عبد الرزاق قال حدثني النعمان بن ابي شيبه عن سفيان الثوري عن شريك عن أبي سحق أهو أو زيادة أو بشي هنا بنقصانك هنا كابو أما كام مثال أبوية فإن رجحت الزيادة كابوية كام سنة بس كاما راجحة الزائد على الناقص يعني أميد وم كاريلي أنه روي عن عبد الرزاق قال حدثني قال حدث النعمان بن أبي شيبة لبنايد بنسى هذا أرجح هذا أرجح على ما تقدم يا هذا راجح على ما تقدم أمكاتك أقل زيادة راجح به نقصك أبيت المسلخة فيه ومثال الثاني حديث ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا ادريس الخولاني قال سمعت واثلة يقول سمعت أبا مرثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها فزيادة سفيان وأبي إدريس وها أوسن ذكات ومثالي بوتفصيلها وبوترياجيها الزيادية نقصانك الراجحة سفيان ابي إدريس وهم من الذي فالوهم في زيادة سوفيان الراوي عن ابن المبارك فقد رواه ثقات عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بغير واسطة مع تصريح بعضهم بالسماع والوهم في زيادة أبي إدريس من المبارك فقد رواه ثقات عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بغير واسطة مع تصريح بعضهم بالسماع ويعرف الإرسال الخفي شون إرسال خفيفون الدو زينو أيضاً بعدم لقاء الرامي لشيخه وإن عصره فليواجه ليكس دمج ياأن بلام نيبس ولا ينابينو بين الجيش توأو بعدم سماعه منه أصلاً لقائنا ينلين باب الجيش تو في شيء أذان ينابيس بعدم سماعه منه أصلاً أو بعدم سماعه الخبر الذي رواه او حدث الرواة او أو حدث بالذات نبي وإن كان سمع منه غيره باش تدري شيء نبي وإنما يحكم بهذا إما بالقرائن القوية ما كمل قرائن وهاو ربلجا وإما بإخبار الشخص عن نفسه كسيواله أو حدث من فلان نبي يا فلان كسم نبيني ين حدث من فلان نبي استوى ين فينا وإما بعرفة الأئمة الكبار والنص منهم على ذلك وقد يجيء الحديث من طريقين في أحدهم زيادة راوية في الإسنات ولا توجد قرينة ولا نص على ترجيح أحدهم على الآخر فيحمل هذا على أن الراوي سمعه من شيخه وسمعه من شيخ شيخه أم مثالك تونيا؟ أم مثالك تونيا وقد يجيء الحديث من طريقين في أحدهم ما زيادة راوي في الاسناد ولا توجد قرنة ولا نص على ترجيح أحدهم كان ترجيح ناكره فيحمل هذا على أن الراوي سمعه من شيخه وسمعه من شيخ شيخه وين يا اه وين استراشي شد أمم و... بلى فيحمل هذا على أن الراوي سمعه من شيخه وسمعه من شيخ الشيخ فرواه مرة هكذا ومرة هكذا باشا ثائرة مرفقكم بارك الله فيكم وصلى الله عليه محمد.